كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغسون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بلاك الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها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 وكان عرشه على الماء ليبل وكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا مبين وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور Wala'in adaknaahu narmak Bajda barra'a mestatuhu Layakulah nabahabah Siyyiyatu anni Inna hu lafarihan fakur Ila alladhin sabaru Wa'amilu assalihat أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك وَضَاعِقٌ بِهِ فَدْرُكَ أَيْ يَقُولُ أَيْ يَقُولُ لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ ملك يقولون افتراه قل فأتوا بعشر ثور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين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 الدنيا ودينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبقسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبق ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أَفَمَنْكَانَ عَلَى بَيْنَتِ مِن رَبِّهِ وَيَتْلُهُ شَاهِدٌ مِنْ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامَهُ وَرَحْمَهُ أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك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 ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين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 لا جَرَمَ اَنَّهُم فِي الآخِرَةِ هُمُ الْأَخَرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ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 علنكم عليه ما لا ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكنني اراكم قوما تجهلون وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَذَائِنُ اللَّهِ وَلَا Tazdiri, a'yun kum layi, yatiyhum Allah khairah. Allah a'lam bima fi al Jadalttana Fakfart جدالنا Faittina bima Tعدuna In Kunt Min Al-Sadqin Qala In ma Yatikun Bihillah In Shaka صح لكم إن كان الله يريد أن يغواكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افترى قل إن افتريته فعليه إجرامي وأنا بريء إلا من قد آمن إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مضروطون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 فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلْنُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتَ النُّورُ قُلْنَا قُلْنَ احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ Wa ahlak illa man sabq alaihi alqaul wa man aman wa mana mghu illa qalil. Wa qaluk kabu fiha bismillahi majreha رب لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادا نوح ونادا نوح ابنه وكان في معزلي يا بني يركب.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 وَحَال بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَطِيلَ يَا أَرْضُ بَلَعَ مَا أَقْلَعِي وَيَا سَمَاءُ أَطْلِعِي وَيَا سَمَاءُ أَطْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ توت على الجود وطيل بعده للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن نبني من أهلي وإن وعدك الحق وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ aḥkam al-hākimin, wa anta aḥkam al-hākimin. Qāla ya Nūḥ, inna hu layyā min ahlik, inna hu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 بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تُوْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ قِيلَ يَا نُوحُ ابْطِبْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ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 قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن ب آلهتنا وما نحن ب آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا واشهدوا أني بريء مما تشركوا فكي دوني جميعا فكي دوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بنا صيئتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيرٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعُهُ بِرَحْمَةٍ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 أَلَ بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمُهُمْ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ وَمَا اسْتَعْمَرْتُمْ فِيهَا فَاسْتَوْفِرُوهُ فَالسَّوْفِرُ ثُمَّ تَوْبٌ إِلَيَّ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيب 5k mówią, ya salih, w coating'ku lakulません ini 6k resolang dengan jil. 7k selamat datang. 8k lose,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 بلما جاء أمرنا نجينا صالحاً نجينا صالحاً والذين آمنوا معه برحمه منا برحمه منا ومن خزي يومئذ إن رَبُّكُمْ هو القوي العزيز وأقذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن تمود كفروا ربهم Ala بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حميم فَلَمَّا رَأَى اَيْدِيَهُمْ لَا تَخْلُو إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّنَا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ طَاغِينَ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فضحكت فبشرناها بإسحاق, فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلة أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا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 ذهب عن إبراهيم الرؤوع وجاءته البشرى يجادلنا يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أوهم وجاءت رسلنا لوقا سيئ بهم وطاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات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 لن يصلوا إليك فأثر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أفرهم إن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 ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما حفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأن Allah Taala Alhumur Rashid. Qaula ya kaum, araiy tum inkuntu ala baynatil Rabbi warazqani minhu rizqan hasana. Wama aridu anu khalifakum ila ma anha إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح، مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّ لَنَرَاكَ فِي نَا ضَعِيفَ وَلَوْلَا رَحْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعْزُزُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل Sauf تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمنا نجينا شعيبا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 وما أمر فرعون برشيد يطدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة فئسا رفد المرفود ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم فما أظنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله التي يدعون من دون الله من شيء إلا لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب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 فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها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 فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذِ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ من ما يعبدها أولئك ما يعبدون إلا كما يعبد أباؤهم من قبل وإنما لمُوفِّّهم نصيبهم غير من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 Wala tarikanu ila al-lazhin volamu fatemesekumun naar Wama lakum min dungi Allah min auliyah Thum la tunfarun Wala صلاة طرفهم نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين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 أختلفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرا بظلمي وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمم توحيدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحمة ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لا أمل أن جهنم لا أمل أن جهنم من الجنة ونما ساجمعين وَكُلًّا نَّقَصُّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ الرُّسُلِ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ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 وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون سمع الله لمن حمد